يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ياتكم خيرا بما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم